قَا فَّطُ مِنهَا فَمَا يكُ لَأَن تَتَكَببَرَ فيِيهَا فَخُمَّكَ مِنَ الصاضِرين قلَ فَقُ مِْه فمَاكُ لَأَ تَتكَكْضغَفِيهَا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 وَيَتَّنِ لَا أَقُودَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ أَمَّن لَآتِيَنَّهُمْ ولا تجد اكثرهم شاكين ولا تجد اكثرهم شاكين قال خرج منها مذؤما مدحورا الا اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منهم لامل ان جهنم منكم اجمعين كَركَم ل أَبْن أنأََّ جهَنلَمَنِكُم أَهمين وَيَا آدَ مُشْكُ أَن تَوزَوجُكَجَن تَفَكُل مِن حَيْفُ شِكْتُ مَا وَلَا تَكَُ بَ آذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مَِ الظَّالِمين وَي آد مشكُ اذن تذقلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبديا لهما ما هو URI عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما اليس وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ قَالَ مَا نَهَانَا رَبُّنَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا وَقاسَمَهُمَا إِّ لَكُ مَالَمِنَّ صِحين وَقَاتَمَهُ مِ لَكُ مَالَمِنَّ فِحِي فَدَلهُ مَا بِعُو فَدَلهُ فَلَماذا قَشَّجرََتَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوؤاتُهُماَا وَطَفق يَخْصثَان عَلَْهِ م مِ وَرَتِ وَنذاَهُ مَا رَبّهُمَا أَلَم أَْهَكُمَا عَنْ تِكُمَ الشَّجرَةِ وَأَقُللَكُمَا إِ الشَّيطانَ لَكُمَا عَذُ مُ بين وَنادَهُ مَا رَبّهُ مَا أَلَم أَْهَكُمَا عَنْ تِكُمَ الشَّجرَْةِ وَأَكُللَكُمَا